117. لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم 118. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتنو عليهم آياته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 126. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 127. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 117. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 118. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أوليان لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ